Intom din wakat على ala mawka maranao. Dot com. Nung matagal si Gurl nung magulat. O tazali o tazali nung tazali wastina. Sa habang nla ma-shafo عمال بفضفض مع نفسي ودموعي قاعده تسيل بمسح دموعي ببص شفتي دم في المنديل من كتر همت مصي دمي وبقيت في نظراتي فضلت قاعده اتشوح عشانك انا وبعيط سنف جبهه اني تعبت القعده بينك وبصره لما انت عايز غلطه لا ما تعملها تدام بوسط الشله عليك هيعملوا نحلة والنعمة مادربة حملة ورئيس مجلس إدارة شبرى الخيمة يا دولة دباشة مزريني شب عقدة كسر عينكو يا ولا أي واحد من شبر الخيمة يتشرف إنه منا خمسة علينا تتلق سمينة أيوحنا خربنا أنا مدحة باستش بس كلهم سميني المسجود شبعان من كل ميري مبداي كل شي مش شبه مجرني فينا اخرك في التليفون انا بنتذبكم مش هسيبكم ما تعمل مش كلام يا باشا قد تعال درب سيادتك والنعم ما بخاف منها ضرب الحكومه مش عيب عايزك تموت مجنون يا بس حكمك اللي اني يا صاص المحبسين بقوا يطلعوا ترندات يا توت احنا ناص لي بس سيبنا لوم الفضالات اللي مزاوين ان العيالة عملنا علينا باشاوان <تصفيق> ما تاكلش منهم تلافرهم ستيما في اللايبان <تصفيق> خمساعة نجي يا صاحب لك مقام وكان <تصفيق> طبعا ما هكراوان في حد يعلق عليك على ترفع راسنا اللي في قلبي قلت ومش محتاجة قلنا انت اسمك المتعلم يستح ندي الدنيا لحد دارنا قلب الحريم دلو متعدلش جل دل لما بقل طال واتس علي وتقلي منه وتزل وزد النار <تصفيق> انا من المهار ضريبة ودي وعد ملي احسان <تصفيق> مش عايقنا من الزباله ما انا جبت خلاص على حد مش عاجبني هعملها هما قلبها يقط مش سمان كشفت سابعاي بال واللعبه سحوني لما شافوا والنعمة مصلح جاية ضامن وقدوم جهد الكف وبالمسرو انا مش بحبك انا بدمنيك وبيتي دمني روتيني انا مش حز بالامان عايزك تضميني انت غلحات الدولي ايوان نور عيني إيه ابوشتك إيه إيه إيه ما تبعتيش بوعدك اينيني سر الادا وانت لامبورجيني من اصل مش مش سني ده انا مش بتاخد اسياقه اخطبك قالت مقتل بيكي مش لازمني اي انتيا خليك بس معايا لو حد خادك مني وقت تشوفيني مات من يوم اللي جه له زعمت والله ما شفت مسيره الكينج مش ابو عادل ده فارس شبرا الخيمه حبيبنا هو حسن لان لقينا انا عدت بيت وبقول لكم كلكم لسه عيال ايوه انا كاسر عليكم ومشيب الابطال عايش لحالي ما يشغلنيش اي كلام يتقال انا الكبير يا صغيرين انا واد بتاع افعال لذت الحضور وكله يضرب نار من اجل المستشار ثاني عن السلطه في ايده اي قرار